ما أدري الإخوة جاهزون أو إخوة جاهزون أو نصبر هذه الأيام ألاعف الإنترنت عبداللطيف إذا كنت مستعداً ع ط ن ي إشارة طيب جزاك الله خيرا نحن نبدأ على بركة الله بله ا ل الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحن الليلة يا إ خ و بارك الله فيكم م ا درس الحبيث ومع كتاب عمدة الأحكام هذا الكتاب الذي اعتنى به الشراح من المدثين رحمهم الله وأوليه عماية فائقة في هذا الجانب وهذا الكتاب كما تعلمون أنه للإمام المحدث المحقق المغرح ح ا ف تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور مرافع بن حسن بن جعفر الجماعين ا ل م ق د س وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا معك معك عبد الباري حفظك الله يا أبا عبد الباري أنا معك هون غرفة يبدو أنه من الضروري ص ب ح علي أن ق ف ل السكائب هذا الإمام ولد سنة 41 و خ م س ة ب م ا ن وجعيل يا إخوة هي قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين ذكرها ياقوت الحموي في معجد الدم ن س ب الشيخ أبو محمد عبدالعلي ا ل م ر ي رحمه الله نسب إلى هذا المكان لولادته فيه فوجع علي مقدسي الأصل ثم دمشقي كان قدومه مع أسرته من بيت المقدس إلى مسجد أ ب و ل ح كما قيل أنه خارج الباب الشرقي لمدينة دمشق أولا بعد ذلك انتقلت الأسرة إلى سفح جبن في قرون بنوا هناك دارا تحتوي على عدد كبير من الحجرات كما ج ا في ترجمته فسعت بدار الحنابلة بعد ذلك بعد هذا شرعت هذه الأسرة في بناء أول درسة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرعوا في بناء أول مدرسة في جبل قاسيون ف ي ا ل م ك ا ن وهي المعروفة بالمدرسة العمرية وقد عرفت تلك الضاحية التي سكنوها بعد ذلك بالصالحية فلذلك نسمع كثيرا من حنابلة دمشق كانوا ينسبون إلى الصالحية فلان ب ن فلان الصالحي نسبة إلى هذه الضاحية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنهم كانوا من أهل العلم والصلاح هذه الأرواح نشرت المذهب الحنبلي في الشام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم الأجر و ا ل م ث و ب ة فانتشرت مدارس المذهب ليس في هذا الموضع يعني فارحية فحسب بل في دمشق ذاتها وكان لهم الأذر الكبير في انتشار المد وفي كثرة أتباع هذا المذهب في ضواحي دمشق كالرحبية التي ينسب إليها الإمام الراحبي إمام الفرائض المعروف والدومة والضمير وبعلبة وغيرها من الضواحي التي انتشر فيها المذهب الحنبلي هذه الهجرة من هذه الأسرة أثرت في المذهب الحنبل مذهب إمام أحمد فاستطاعوا د ر ا س ت ه م وتعاليفهم الفقهية أن ي ج ب كتب أيمة في مذهب هذا ا ل ا م ا م الكبير هذه الكتب أيها الإخوة كما تعلمون أضحت ع ن د المذهب الحنبلي فيما بعد إلى أيامنا هذه وإلى ما شاء الله كذلك أ د تأثيرا كبيرا أيضا في علم الحديث و ظ ل نحو مئة عام يعدون من فطاحن علماء الديث حصرهم أيضا انتشرت دور الحديث في الصالحية ودمشق وأدخلوا على هذا العلم اتجاهات جديدة كان لها أكبر الأثر في تنسيق علوم الحديث وتصنيف أبحاثه الكلام عن هذا الشيخ الجليل يطول لكننا نصر بنبد في تتلمذه في صغره رحمه الله ففي صغره كان قد تتلمذ رحمه الله على عميد هذه الأسرة أسرته وهو العلام الفاضل الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم تتلمذ بعد ذلك على شيوخ جمشق وعنائه ف خ ذ عنهم الفقه وغيرنا م ل ع ل و م بعد ذلك اتجه في سفره إلى بغداد سنة س ت ي للهجرة ونزل عند الإمام الشيخ عبدالقاد ا ل جيلاني رحمه الله ف ر أ ع ل ي شيئا من الفقه والحديث وأقام عنده ن ح ب ع ي و م ا بعدها لما مات الجيلاني رحمه الله راهى المقدسي وهو عبد الغني المقدسي صاحب هذا الكتاب كتاب عمدة الأحكام ا خ ذ عن الشيخ أبي الفتح ابن المني أخذ عنه أقوى الخلاف ثم رحل ل ى أصبعان ومكث ف ه ا وقتا طويلا يدرس درس إلى أن عاد إلى بغداد مرة أخرى وكان هذا في سنة ثمانية و ي ن و م س ا ئ ي بعد ث م ي ة عشر عاما من رحلته الأولى فحدث بها ق ط ل من ثم إلى دمشق فقد أقرأ الحديث في رواق الحنابلة من إيد م ش ق الأموي وهذا كان في زمن الانقسامات المذهبية ا ن ف ص ح ا ب م ذ ه ب ا ن يخصون برواقل مثل هذه الجوامع الكبيرة المهم أن الناس بعد ذلك ي ج ت م ع عليه و يعني مما ذكر من صفاته أنه كان رقيق القلب وسريع ا ل د م ف صار له القبول عند الناس بعد ذلك جاء هذا المؤلف رحمه الله وهو أكبر معاثره العلمية فجمع في هذا الكتاب مما جاء في الصحيحين مما كون عليه الاعتماد في استخراج الأحكام الفقهية من مصح ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وزيد وإن كان رحمه الله جعل شرطه الأول في هذا الكتاب أن يأتي بما اتفق عليه الشيخان رحمه الله, رحمه الله هذا أولا ثم ما جاء في بحي ثم ما جاء في مسلم من الأحاديث التي ت ق و ل بحق عمدة في استخراج الأحكام الفقهية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه حير الجزاء على ما تقدم به من هذا العلم الشيء الذي لا يستغني عنه طلبة العلم ولا حتى العلماء الأكبر فهذا الكتاب كتاب جليل ا ل قدر وهو كتاب ع ن د الأحكام من كنال الأنام لهذا الإمام الحافظ عبدالغني المقبسي رحمه الله رحمة واسعة وعلى درجته في الجنة و ج ز ى الله تبارك وتعالى من ق ا م منشرين أو طبعه أو شرحه من علمائنا الأدناء خير الجزاء ولعلكم تعلمون من أ ش ي ا شروحات هذا الكتاب هناك شرح لإذن الدقيق العيد يعتبر بحق عمدة وملعا في شروحات عمدة الأحكام ومن الشروحات التي ظهرت في هذا الزمان هناك شرح للشيخ عبدالله البسام رحمه الله وهو المعروف بتنسير العلام فلك ممن شرح هذا الكتاب الشيخ ب ن عزيمير رحمه الله وممن ش ر هذا الكتاب أيضا شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في ك ت ا ب المعرف تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عندة الأحكام من كلام خير الأنام فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الجامعة والشراح ومن ق ا م على نشر هذه الشروحات وهذا الكتاب وحققوه أن يجزيهم خير الجزاء وأن يعيننا على ما قدينا له من شرح هذا الكتاب مع قلة الحينة وقلة ذات اليد وزهادة بضاعتنا في العلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ن و ه م ما ا د ر ي يا أخوة مسألة التسميع كيف أنا لحظت أخي أبا صهير حفظه الله كأنه قرر مسألة التسميع م ا أدل ماذا ترون ندى على بركة الله لا أم لابد من التسميع تسميعنا حديث حديث الأول الليلة مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم من, من الحفظ يا أبا عبد الله من الحفظ بلا شك من سمع يا أخوة الذي يريد التسميع مع الاصلية ل ا ه تبارك ت ع ا ل ى يرفع يده فقط وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذي يريد التسميع يا ا خ و من يريد أن يسمع الحديث خيرا ن شاء الله ما حد رأيضه يا أخوة في آخر الدرس نعكس سنة المحددين التي مشوا عليها يا عبد الله لا فري كيف من ا ف ا ئ د ة الفائدة لك أنت أولا يا محمد كمان ب ا ك الله الفائدة أولا عندما تبني علمك على اساس متين بارك الله فيك نعم نعم نعم ع ر ف ت ن تفضل يا ابو عبد الله جزاك الله خيرا ص السلام ع ر الله و ب ر ك قال ا م ا م ا ل ح ا ف ب ع د ا ل غ ن ي بن عبدالواحد عبد النقصي رحمه الله كتاب الطهارة عامل ربين الخطاب رضي الله عنه قال سنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال, الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات وإنما لكل م ر ي ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ف ج ر ت ه إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو معاة دنيا تزوجتها فهجرته إلى ما فاجر إليه جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفعك بعلمك وبحفظك طيب يا إخوة ح د يريد التسميع بعد أبي عبد الله هذا ما لك تريد التسميع تفضل في صوت خوا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهرة عن أمر القطاب ر ض الله تعالى عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن م ن ا ع م ا ل بالنيات وفرواها ل ن ي ة ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى د ن ي ا يصيبها هو ا م ر أ ة أو ا م ر أ ة يتزوجوها أفلجته إلى دهاجر إ ي ه السلام عليكم السلام عليكم جزاك الله خيرا يا أبو مالك وبارك الله فيكم وفي الجميع طيب يا إخوة نبدأ على بركة الله عن عمر الفطاب رضي الله عنه أن رمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما ن و ا وهذا الحديث كما تعلمون أنه متفق عليه والعواية التي عند المقدس قال عن عمر الخطار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال في صوت يا في صوت حفظكم الله طيب. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما ن و ا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت يتو إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه بالنسبة لطريقة تبريسنا للعنبة والحديث بشكل عام سيكون على النحو التالي سنأتي لتخريج الحديث ا و ل ا ثم للراوي ثم لموضوع الحديث ثم للمفردات ثم للمعنى الإجمالي ثم لفقه الحديث ا خ ي ر ا هذا ما نسير عليه في دراستنا لعلم الحديث ومن له اقتراح بعد نهاية الدرس بإذن الله سنستمع منه وسنتقبل ب صدر ا ر ح ي نبدأ بتخريج هذا الحديث يا أخوة فنقول أن هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه في بدء الوحي داب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم درقا و ح كما تعلمون في الفتح فقال رحمه الله حدث أميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيني أنه سمع القمة بن وقاص م ن الليل و سمعت عمر بن الخطاد رضي الله عنه على المنبر قال سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت إلى دنيا يصيبها أو إلى ا م ر ا ة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه والمناسبة هذا الحديث لباب كيف كان بدء الوحي ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما واضحة وكما أشرنا إليه في موضع سابق قلنا أن لما كانت أولى أو مقدمات أمور الشريعة بالنسبة ل ل ر ح ي بدأت مع النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الهجرة وهي هجرة أهل الأوسام و الأصنام و ع ب ا د ت ه ا واعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لهم في غ ا ل ح ه نحظ البخاري من هذا الموضع مناسبة إراد حديث الهجرة في هذا الباب وما أخرج هذا الإيمان باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى برقم أربعة وخمسين فقال ر ح م الله حدثنا عبد الله بن الاسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيم سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ا ل ف م ة بن وقاص عن عمر أن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل ب ئ ما نواء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او مرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه والمناسبة باب لكتاب الايمان هي واضحة من خلال الترجمة التي ترجم لها في على ا ل م و ض و وهو ان الايمان يا اخوه ما تعلمون قول وعمل ونية فمسفى ا ن من هذا منطلق إرادة هذا الهديث في كل ا إيمان في هذا الباب وتحت هذه الترجمة كما أخرجه في العطب باب الخطأ والنسيان في العطبة والطلاق ونحوه ولا ع ت ا ق ة إلا موجه الله ولا عطاقة إلا لوجه الله تعالى <تصفيق> الحديث اخرجوا هذا الموضوع رقم 29 و 500 2000 فقال رحمه الله حددنا محمد بن ك ث ي ر عن سفيانة قال حددنا يحيى بن عيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن ا ل ق ا ص اللي في قال سعت ا ن الطال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولمرئ ما نواء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه والمناسبة تره في هذا الموضع وهنا العفق والطلاق يا أخوة حفظكم الله إذا كان غير صريح بل ك م ي عنه بكناة فإنه إن ا ف ق ت ه المية عن ن ى ذلك وضع سواء كان عفاقا أو طلاقا وأما إذا خلت منه فلا ش ي ئ فيه هذا إذا لن ي ص ر بالنظر وإنما كان عنه كناية فلابد من مرافقة النية في ه ذ ا الحال كما أ خ ر ج و أيضا في ملاقب الأنصار باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة باقم 98 و800 وثلاثة آلاف وقال ر ح م الله حدثنا مسدد ق ا حدثنا حمد هو ابن عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاس قال سمعت عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ق ر ا ه يقول الأعمال بالنية فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم و ا ل م ن ا س ب ل ظاهرة لا شك أنها في الترجمة ويقول باب هجرة ب صلى الله عليه وسلم واصحابه إلى المدينة كما خ ر ج ه في النكاح داب من هاجر او عمل خيرا جود امرأة فله ما نواء جرقا سبعة وخمسة آلاف فقال رحمه الله حدثنا يحيى بن ق ز ع قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد ع محمد بن ابراهيم بن الحارث عن عقمة بن وقاس عن عمر بن الخطاب الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وإنما لمرئ ما لواء فمن كانت إجرته إلى الله ورسوله فإجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت إجرته ل دنيا يصيبها أمرات ن ج ه ه ا هجرته إلى ما هاجر إليه والمناسبة واضعة لهذا الباب في كتاب النكاح ه و أن من هجر يعني شرعت الهجرة وكذلت نيته لغير الله عز وجل فإن إنه ليس من ع م ل إلا ما نواه لأن النيات تعتبر سواء كانت فينا أغير الله فمن كانت نيته لله أثيب عليها ومن كانت نيته لغير الله جوزي عليها كذلك أخرجه في الأيمان والنظور باب ا ل ن ي ا في الأيمان برقم 89 و س ت ة و ل ا ة آ ل ا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال حددنا قتيب بن سعيد قال حددنا عبد الوهاب قال سمع ي ح يابن سعيد يقول اخبرني محمد بن ابراهيم انه سمع القمة بن وقاصم الليفي يقول سمعت عمر بن الخطاب رب الله عن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ا ن م ا الأعمال بالنية وإنما ل ن ر ما نوى فمن كانته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى م ه ا ئ ل ي أخذ أيضا هذا الحديث في كتاب الحيل باب ترك الحيل وأن لكل من ما روى في الأيمان وغيرها برقم 53 وتسعمائة و س ة آلاف فقال ابن أبو النعمان قال حدثنا حمد بن زيد من هو أبو النعمان يا إخوة من يعرفه من يعرف هذا النعمان من يجي بي يا خ و طيب أظن النعمان هو محمد بن الفضل السدي وهو المشهور بعارم البصري اشتهر بهذا الاسم عند محدثين واشتهر أيضا بكلته ف أ و ر د البحاري في هذا الموضع من هذا القبيل فقال حدثنا أبو النعمان نعم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زد عن يحيى بن سعيد من هو يحيى بن سعيد هذا ي د و أن الجميع يعرفه من هو يحيى بن سعيد يا أخوة لا ليس القطان بل الأنصاري أحسنت يا أبا عبد أحسنت يا أبد وعنه اشتهر هذا الحديث يا أخوة لا ليس اللي ف ي بل الأنصاري يا أبا مالك الأنصاري الأنصاري هو يحيى بن سعيد الأنصار أخو سعد بن سعيد وأخو عبد و ا ل ي بن سعيد وهو أ و ث ق ه و ه من أجلاء العلماء وأجلاء المحدثين وهو الثقة المأمون كما وصفه الإمام أحمد رحمه الله قال وعما يحيى بن سعيد فهو الثقة ا ل م أ م ن إذا ذكر حديث الأعمال ب ن ي و ن ا عن يحيى بن سعيد عرفنا أنه يحيى بن سعيد الأنصي عرفنا يا إخوة ف ي م ب ر ك الله و رأي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن و ق ا ل قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قبل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ي ا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لمرئ ما نوى فمن كان تجرته إلى الله ورسوله فإجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فإجرته إلى ما ه ا ل ي ه ذ ا الحديث أيضا وإخوة أخرجه مسلم في صحيح في كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال ن ي ا ت إنما الأعمال بنية وأن ندخل ف ي الغزو وغيره من الأعمال مناسبة ت ق ر ي ج لهذا الحديث في هذا الموضع هو أن, أن العلو والجهاد تغيري من العبادات يحتاج إلى إخلاص ا ل ي ة وتعرفون حديث الثلاثة الذين يؤتى بهم يوم القيامة ويكونون أول من تسعر بهم ب ع م ا ع ا ذ الله وإياكم من ذلك منهم رجل ج ا د ف ج ئ فسأله الله تبارك وتعالى ل م جاهد أو ف ي م ج ا ه قال إ تكون كلمتك هي العليا فيقول الله عز وجل ك ذ ب وتقول الملائكة ك ذ ب ج ه د ت و قاتلت ليقال عنك جري فقد قيل فيؤمر به فيطرح في النار أعظم الله وإنكم من ذلك وهذه يعني من ملاحظ أئمة الحديث في قولهم يخرجون هذا الحديث في كتب وأبواب متعددة عرفنا بارك الله فيكم نعم فأخرج مسلم هذا الحديث في صحيف ا ل ا م ا ر ة باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل ف ي الغزو وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال يعني كل عمل شرعي يحتاج إلى النية فهو داخل في هذا الحديث وقد أخرجوا بني س ا ع ت س م ا ئ ة و ل ف فقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما إمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو ل امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال رحمه الله يعني في نفس الباب حدثنا محمد بن رمح ا ل م ه ا ج ر أخضرنا ا ل ن ي ل ح وحدثنا أبو الربيع أشعتكي قال حدثنا محمد بن رمح ماذا يعني المحدثون بقولهم في السند يا إخوة هكذا أحسنت يا عبد النطيف أحسنت أحسن يعني هذه تحويل أورا لسند آخر جاء من خلاله هذا الحديث عرفنا يا أخوة ح ا وحدثنا محمد بن المثاقى لحدثنا عبد الوهاب يعني ا ل ث ق ف ي ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم و أ خ ر ن ا أبو حالد الأحمر س م ا ن بن حيام ح وحدثنا أقول معناه التحويل في السند يعني أنه سيق حديث بسند آخر ن ق نقطة التقاء عمى محدد من المحددين وأنه يحيى بن سعيد كما سيأتينا ع م نعم هناك السند الأول ينتهي ويبدأ بالتعويل مع السند الآخر قال حدثنا إسحاق بن ا ل إبراهيم ويخبرنا أبو خالد من الأحمر سليمان بن حيان وحدثنا محمد بن عبد الله بن غير قال حدثنا حفص يعني بن غياف ويزيد بن ه ا و ن وحدثنا محمد بن الهمداني لا كما سيأتي وحددنا محمد بن العلاء الهمداني قال ح د د ا ب ن المبارك وحددنا ابن أبي عمر قال حددنا سفيان كلهم سمعنا يا أخوة هنا الآن ملتا هذه ا ل أ س ا ن ي د لا ليس الآن ليس الآن يا أبن المبارك الله فيه. إذا منتقى هذه ا ل أ س ا ن ي د التقت عند من يا أخوة دمان؟ ها ك ل ه تروي عمن عن يحيى ب ن من؟ يحيى ابن سعيد الأنصاري نعم كلها ن يحيى ب ن سعيد الأنصاري قال رحمه الله ك ل ه ن يحيى ب ن سعيد باسم أبي مالك ب س ن ا د مالك، من ع ن ي مالك؟ ها؟ ما ي ع ي م ا ل ك إمام دار الهجرة يا أخو ح ك م م ن و ر ة مالك بل بلو أ ن صاحب المرضى، نعم قال بإسناد مالك، ومعنى حديثه أي أنه س ا ط ة الحديث ب ا س م ل كنة عن ه ؤ ا ولكنه جاء للمعنى وهو في حديث سفيان سمعت من القائل سمعت سمعت عمر ا ل خ ط ا د ي عز منبر لا يقول في حبي س ب ي ا ن سمعت عمر من الذي روى عن عمر يا أخوة من الذي روى عن عمر في هذا الحديث أحسنت أحسنت يا عبد الله أحسنت يعني ألقمة بن وقاس يعني ا ل ق م ة من وقاس ا ل م ن ي قال في حبي سبيانة سمعت عمر بن الخطاف على المنظر يخبر عن النحي صلى الله عليه وسلم الحدث يا أخوة أيضا أخرجه أبو داود في الطلاق داود فيما عني ب الطلاق ونئات داود واحد ومئتين ف ق ا ل رحمه الله حددنا محمد كثير قال أخبرنا سفيان قال حدث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيني عن علقمة بن وقاصم الليفي قال سمعت عمر بن الخطاة ربنا ل ل ه عنه أقول قال رسوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما ن و ا فمن كانت إجرته إلى الله ورسوله إجرته إلى الله ورسوله ومن كانت إجرته لدنيا يصيبها أولوات يتزوجها إجرته إلى ما هاجر إليه هذا الحديث يا إخوة أيضا امرجه الترمذي في فضل الجهاد باب ما جاء في من يقاتل ر ي ا ء وللدنيا وهو ما تكلم ع ي في الحديث الاول بالسرعة الاول عند مسلم قال باب ما جاء في من يقاتل ر ي ا ء وللدنيا برب س ر ع م ا ئ ة و ا ل قال رحمه الله حدثنا محمد بن ث ن ا حدثنا عبد الوهاب قلنا من هو عبدالوهاب مضى م v a r في سنة مسلم مضى معنا في سنة, سنة مسلم اخوة هو عبدالوهاب الثقفي هو عبدالوهاب الثقفي عبد <تصفي> قال حدنا عبدالوهاب الثقفي هذه تحتاج متابعة يا إخوة السنيد تمارس ممارسة وتسمع سماعا قال حدثنا عبد الوهاب الثقف عن يحيث بن سعيد م ح م بن إبراهيم عن علقمة بن وقصن العفي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ا ل ا ع م ا ل بنية وإنما لمرئ ما نوى فمن كانت إجرته إلى الله ورسوله فإجرته إلى الله ورسوله ومن كانت إجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فإجرته إلى ما هاجر إليه للمعلومية يا إخوة أفيركم فائدة قبل أن نسترسل بقية التخريج أن هذا السند من لم يحفظه و ي م ي ز عميله من الأسانيد فلا ترعونه في صناعة الحديث هذا سند مشهور يقول سند مشهور ولو من طريق يحيى بن سعيد فما ت و ن ه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظه وقال نرجو بإذن الله أن يبرع في صناعة الحديث لأسانيد تحفظ يا إخوة أسانيد م م ي ز هذه الحديث المشروع ن لم تحفظ أسانيدها و... هذه تصبح إشتاج عند الطالب طيب نعم نعم أحسنت أحسنت ق ر على الدربة أحسنت هي من عندي هي تبدأ السلسلة عن محمد إبراهيم عن علقمة ب ن وقاس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه سلسلة معرفة هذا الحديث تحفظ هكذا قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح يعني أنه جاء حسنا من وجه وصح عنده من وجه آخر فرد رحمه الله وقد روى مالك ابن أنس وصفيان ا ل ث ي وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن سعيد ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الانصاري سمعنا يا أخوة هذا قول من؟ ه ل ا قول الترمذي هذا قول الترمذي بأن الأئمة ت ع ا ر ف ا على هذا الحديث من طريق من؟ من طريق من؟ الله س ت ع م ن طريق يحيى أحسنت يا عبداللطيف أحسنتم جميعا نعم ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عبد الرحيم بن مهدي ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب لماذا يا إخوة تنبيه على إخلاص النية لله تبعك على نعم أحسنت أحسنت يا بعد أحسنتم جميعا هذا الحديث يا إخوة أيضا أخيه النسائي في الطهارة باب النية في الوبو برقم 75 فقال أخبرنا يحيى بن حبيب معربي عن حماد والحارف بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم أحدثني مالك ها وأخبرنا سليمان بن منصور قال أ ن ب ا ن ا عبد الله بن البق و ا ل ن ف له إذا الآن نفض لمن في حديث النسائي يا أخوة ها ا ل له لمن؟ أحسنت يا ب ع د النبض لابن المبارك ق ا ن له يعني ا ن المبارك عن يحيى بن سعيد إ ذ ا ه و إمام آخر من آئمة الحديث روى عمّا روى عن يحيى بن سعيد كلهم و أ غ ل ب ا ل أ ئ م ة و ك ث ر و ا ا ئ م ة لم يكن كلهم اتفقوا على رواية هذا الحديث من عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال أن بأنا عبد المنباك واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما إبريئ ما نواء فما ن ا ل ى ا ث ر ة إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو من ك ا ن هجرته إلى ما هاجه إليه هذا الحديد أخرجه أيضا من الأئمة ابن ماجه في الزهد باب النية برقم سبعة وعشرين ا ر ب ل ف فقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن ي شيبة قال حدثنا يزيد بن ه ر و ح ح د ث ن ا محمد بن ربح ومحمد بن ربح بن المهاجر قال أ م ا ا ليث بن سعد قال هنا الراوي عنهما يقول ماذا قال بصيغة التفنية من هما من هما يا إخوة ها من هما هما الذان يرويان عن يحيط ابن سيد الليث ويزيد ما شاء الله ما شاء الله لا لا لا, لا ليس ابن ربح بل الليث ويزيد ما شاء الله تبارك الله كنا نظن يعني الأخوات أ م قليلات الصناعة في علم الحديث لكن ما شاء الله هناك بروع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع إ ذ ا الرواية هنا عن يحيى بن سعيد هي ليزيد بن هارون والليف بن سعد فأما يزيد بن هارون ر و ى عنه أبو بكر أبي شعيبة و م ا ا ل ل ي بن سعد فالذي روى عنه هو محمد بن رمح وكل من أبي بكة بن أبي ش ع ي ومحمد بن رمح الذي ي و ي عنه محمد ا ئ د السنن الإمام ابن ماجة القزويني رحمه الله عرفنا يا أخوة قال أ ن ب ا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص أنه سمع ع ن ا ل خ ط ا ب ي رضي الله عنه وهو يخطب الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أعمال بالنيات ولكل ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله ه ج ر ت ه إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى هاجر إليه هنا أذكر أمرا مهما يا أخوة ألفت إ ل ي انتباه إخواني طلبة العلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهو أمر مهم أرجع تنبه له هذا الحديث يا إخوة أخرجه معكم في الموطة برواية الشيباني في باب النوادن برقم ثماثة و ث ئ س ع ا ئ ل ي ك م السلام ورحمة الله وبركاته لكن ا ل ا م ا م بن الأثير المبارك بن الأثير رحمه الله أخطأ حين نفى رواية مالك للحفظ ذكر هذا في جامعه في المجند الهادي ع ر و ك ت ا ب جامع الوصول في حديث الرسول فقال رحمه الله بعد أن ذكر الحديث قال أخرجه الجماعة إلا الموطأ أخرجه الجماعة إلا الموطأ هذا القول تبعه ع ل ي ابن الحجر رحمه الله في الفتح في ا ل م د ل د الأول فقال رحمه الله ثم إن الحديث متفق على صحته أخرجه الآية المشمورون إلا الموطأ ووهم من زعم أنه في الموطأ ف... يعني ماذا سيقول ابن حجر رحمه الله لمرة الحديث في الموطأ بأم ع ي ن ه لكن نحن نعتذر لابن حجر وابن ناثير من باب التأدب معهما رحمه الله د ن ا نقول ربنا أنهما في أحد أمرين إما أنهما اعتمد نعم سنأتي لهذا يا ابن نأتي إما ن ه م ا اعتمد على نسخة واحدة من نسخ الموضع ورواياته أو أنهما لن يطلع على ج ي ا ن صح بما فيها رواية الشيباني رحمه الله عرفنا يا أخ ف ه ن بارك الله فيكم فقال مالك رحمه الله أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن ابن تيمي قال سمعت القمة بن وقاصم يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وعليكم السلام يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما المئ ما ن و ا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فإجرته إلى الله ورسوله ومن كانت إجرته إلى دنيا يصيبها أ و ر ا ت ن ز ل وإجرته إلى ما هاجر إليه كما أخرج هذا الميث أيضا الطيالسي في مسنده رحمه الله من طريق حماد بن زيد أن يحيى بن سعيد ولربعة الطبعة يعني لم ن ش النوقل السر لما وقع في اننا ل ا خ ط ا ء طبيعيه المبين ان الحديث ثابت عنده في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى هذا الحديث يا اخوه يعني غني عن التعريف انا استاذنكم في الشرب حفظكم الله رهب الحديث غني عن التعريف فهو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خيرا خيرا الليلة الليلة اللي... اللي... اللي... يا خانسا ل ل ه المستعال يعني رمضان عذرنا ماذا بقي بعد رمضان أقول عذرناك في رمضان ماذا بقي بعد رمضان أي عذر عن الغياب المهم لا تذهب أريدك ن ن ت ه ن شاء الله أياك الله نعود فنقول يا إخوة راوي الحديث هو أمير المؤمنين ث ا ن ا ل ف ا ر راشدين أبي حفصم بن الخطاب بن نفيل ب ن عبد عزاء م رياح ب ن عبد الناعي بن قرب ابن رزاح ب ن عدي بن كعب بن نعي ب ن غ ا ل ب ا ل ق ر ش ي العدوي أسلم بمكة قديما وكان إسلامه بعد أ ر ي ن رجلاً و ا ح عشرة امرأة سنة ست من البعثة قادر إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه عشر سنين وخطة ش ه ر وقيل ستة ش ه ر قتل يوم الأربعاء ل أ ر ب بقين من ذي الحجة وقيل فنائم بقين من حشار سنة 23 وهو ابن 63 سنة في سن النبي صلى الله عليه وسلم وسن أبي بكر رضي الله عنه وقد قيل في سن غير ذلك وهذا هو الأصح بعد ا ن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه العام ا ل ل ه طعنه في خاصرته وعاش بعد الطعن ثلاثة ليال ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنه أصلى عليه صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه موضوع الحديث يا أخوة كما تعلمون أن الأعمال بمعنى أ أن مال ه ا ينصح معنى أن الأعمال بيات أما بالنسبة للمفردات فمفردات هذا الحديث كثيرة فقوله إننا الأعمال بنيات إنما هذه وجاءت يعني في رواية أخرى بالإفراد إنما كما قلنا تفيد الحصر وأما كلم الأعمال فهي محلم بالأله واللام وهي هنا للإستغراق هي هنا أفادت ا ل ا س ت غ ر ا ق والنيات جمع نية وهي لغة أصد المقترن الفعل وشرعا العزم الشيء أصدا أي كل عمل بنية فلا عمل إلا بماذا يا أخوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلا عمل إلا بنية و م ح ه ا كما تعلمون محلها أو طلب أ ح س ن ت طيب أما قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى هل الله قال في القرطبي رحمه الله في تحبيقه لاشتراط النية والاخلاص في اعمال فجنح الى انها ماذا الى انها مؤكبة والهجرة اسم من الهجران ومعناه لغة المفارقة الصرم الذي هو ضد الوسط وكذلك ا ل م ه ج ر ة من أرض إلى أرض يعني ترك الأولى إلى الثانية نعم الصرم الصرم الصرم, الصرم ضد الواصل يا, يا أبا عبد ضد ا و ا ص ل الصرم ضد الواصل طيب وشرعا هي الانتقال من بلد الكفر الى بلد ماذا الى بلد الاسلام الى بلد الاسلام وانا في هذا المقام انتهز الفرصة واذكر اخواني ا ل ي م ا بديار الكفر على ان من استطاع منهم الهجرة الشرعية. ولم يفعل فهو آثم فهو آثم من استطاع الهجرة الشرعية والفرار بدينه من الفتن ومن المنكرات والفراحش و م ا إلى ب ا ك ويفعل فهو آثم هذه هذه أعذار غير صحيحة وليس في محلها أن لن استقر الإيماء في قلبه و و ق ر دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم وعرف الحق من الباطل ثم لم يقبله عذر في المكوث في بلاد الكفر ولم ينتقل فهو آذم يا أخوة وهذه ليست أعذار نحن لم أن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا دورهم وتركوا أموالهم وهاجروا بدينهم إلى الله بركة تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه ليست أعذار أما قوله صلى الله عليه وسلم يا أخ توفيق حفظك الله مسألة ا ل د ر ا س هذه يعني ليست إقامة يعني م س ت م ر ليست إقانة يا أخوة مسألة الدعوة أمر آخر تركون من هذه الأمور ترك من هذه الأمور معنا. الذي عنده شيء بعد الدرس إن شاء الله أما ق و ل صلى الله عليه وسلم لدنيا يصيبها أي جنالها و َ م ا ق و ل ه ُ م ر َ أ َ ك ي ْ ح ُ ا أ ي ي ت ز َ ي ه ا ي ا ع ب د ا ل ح ا ف ظ ُ ع ط ي ك ا ل ن ا ق ِ ب ِ ر ك ا ل ل ه ف ي ك و ل ك ن ْ ي س ا ل ْ ن ِ ل ِ ل د ر س ح َ ف ِ م َ ك اللَّهُ, الله ن الآن من نعم الإجمالي لهذا الحديث فنقول يا أخوة حفظكم الله هذا الحديث حديث جليل قدر ولا شك أنه حديث مهم حتى أن بعض علاء السلف رحمهم الله قالوا ينبغي أن يكون هذا الحدث أول كل كتاب من كتب العلم وقد تقدم معنا عند ا ل ت ر م ي ي رحمه الله أن هذا الكلام لمن يا إ خ والله لا يجيب على هذا السؤال إلا أ ح متابع معنا أحسنت يا ب ع د أحسنت ب ر ك الله فيك نعم لعبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث أيضا يعتبر من الأفراد مع كثرة طرقه إذن هذا الحديث للأخ الذي تقدم علينا وقال لا ن ه غريب أنا ما قلت بتواتر إلا كما س ي ا ت ي معنا أنه متواتر تواترا معنويا أقول مع كبرة طرق هذا الحديث إلا أنه يعتبر من الأفراد ليس بمتواتر لفقده ماذا؟ شرط ماذا لأنه فاقد شرط ما يا إخوة ل أ فاقد أحسنت يا ب عدله لأنه فاقد شرط التواتر وهذا الحديث فرد غريب باعتبار ومشهور باعتبار آخر نعم لا أحد كيف نجمع بين هذا نقول أنه فرد غريب باعتبار ومشهور باعتبار آخر طب جميل آه من ج ي ب عبد الرحمن قربت من الإجابة نقول ا خ و ة هذا الحديث غريب بالنسبة إلى أوله يعني إلى أول السنة وهو مشهور بالنسبة إلى آخره ه ذ ا الحديث لا لا يصح ا ل ا ن طريق عمر ر ض الخطاب رضي الله عنه فلم ي ر و ي عن النبي صلى الله عليه وسلم سيع وعن عمر ن ر و ي غير من يا إخوة ه ا ل ن ي يتابع معنا كخريج الحديث أحسنتم وعن عمر لم ي ر و ي غير علقمة وعن علقمة لم يرويه ل ا من آه محمد بن إبراهيم أحسنتم محمد بن إبراهيم التيمي وعن محمد بن إبراهيم التيمي لم يرهي ا ن ي ح ي بن سعيد الأنصاري وعنه اشتهر وقد يعمل هذا الحديث على أنه كما قلنا من القبيل المتواتر المعني. المتواكر ن المعنوي وإلا ف ا أ ص ل أنه حديث غريب ولم يعرف تواتيه لعن يحمي بن سعيد الأنصاري رحمه الله لما كان هذا الحديث يا أخوة في ا ل إ ا ص من ناحي تبارك ت ع ا ل ى وأنه ينبغي أن تكون ا ل ن ي ة المخلص لله تباعه وتعالى يا يا أبا, يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لأنه فاقد ش ر ط التواتر التواتر النظي أو الاصطناحي الذي اصطلح عليه المحدثين وإمة الحديث لأنه غريب في كل رجال س ن د ي إلا يحيى ابن سعيد أن يحيى ابن سعيد بدأ من اشتهاء وبدأ التواتر لكن باعتبار أول السند فهو غريب ولا شك نعم ح ق ه الأمة بالقبول ابن سعيد لأنه اشتغر عن طريقه و إ ل ف أ الصحابة مرد وفي التابعين و أ ت ا ع ه م طرب إلى ح ي سعيد أ خ ذ عن يحن سعيد مالك والسفيانان وحماد بن زعيد وعبد الله مبارك كما سمعنا وغيرهم م ة الحديث و ز ي د غارون و غ ي ر ه عرفنا بارك الله فيكم إن الاشتعار كان ما ب ع يحن سعيد من هذا المنطلق س م ا ه الاهمة متواترا معنويا يعني فقد شرط التواتر باعتبار اول سنة احمد الله فيكم وضح يا اخوة طيب نقول هذا ا ل ح د ي ث باعتبار انه في ا ل خ ل ا ص لله تبارك وتعالى وأنه ينبغي أن تكون نية مخلصة لك الأرعى تعالى في كل وقت وعلى كل حال في القول والعمل كان هذا الحديث أحد أربعة أحاديث التي عليها أ ر ا ل إ س ل ا م ما هي هذه الأحاديث الأربعة هذه الأحاديث الأربعة هي أولا هذا الحديث حديث عمر من خطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وحديث النعمان بن بحيل الحلال بينه والحرام بين وحديث أبي وريغة إن الله تعالى طيب لا يقبل ا ل ا طيب وحديث من حسن إسلام المرء ك ر ك ه ماذا من حسن إسلام المرء ك ر ك ه ما لا ي ع ن ي من حسن إسلام المرء ك ر ك ه ما لا قال أبو داود ر ح م الله نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة ل ا ف حديث ثم نظرت إذا مدار أربعة ل ا حديث على أربعة أحاديث ثم ذكر ويا هذين أحاديث التي ذكرتها لكم وقال كان حديث من ه ذ ه ا ل أربعة ربع عين ذكر عنه هذا الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم قال الإمام رحمه الله أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث عمر إنما الأعمال بنيات ا وحديث عائشة من أحدث في أمر نعالم ل ي س فورد وحديث النعمان بن م ش ه و الحلال بين والحرام بين عرفنا ي خ وقال الحاكم حدثونا عن عبد الله في أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال ب ا ل ن ي ا وقوله إن خطى أحدكم في بطن أمه أ ر ب ي و م ا وقوله من أحدث في ديننا ما, ما ليس له فهو ر د فقال رحمه الله ينبغي أن يبدأ بهذه الحديث في كل تصنيف فإنها ص و ل الحديث وضوى عثماء بن سعيد أن أبي عبيد قال ج م النبي صلى الله عليه وسلم جميع آم آخرة في كلمة واحدة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رب وضمع آمر الدنيا ك ل في كلمة واحدة إن أعمل بماذا إن أعمل بنيات. قال يدخلان في كل باب يدخلان في كل باب وذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال وقد تواتر النقل عن أئمة في تعظيم قدر هذا الحديث يعني حديث ماذا يا أخوة حديث حديث الأعمال د و ي قال أبو عبد الله من هو من هو أبو عبد الله يا أخوة ا م ا م أحمد بارك الله فيكم إمام أحمد إمام أحمد قال أبو عبد الله ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أمع وأغنى وأكثر ف ا ئ د ه من هذا الحديث اتفق عبد الرحمن بن مهدي والإمام الشافع رأى الله فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني و ا ب و داود والترمذي والدار قطنه وحمزة الكناني ا ت ف ق جميعهم على أنه ثمث الإسلام ومئة أمّا قال ر ب ع كأبي داود فيما م ض م ع قال واختلفوا في تعيين الباقي نظم هذه الأحاديث في نظم مميز ابن طاغر بن مفاوس رحمه الله كما نقل العيني في ع ن د ة القائم قال رحمه الله عمدة الدين عندنا كلمة أربع من كلام خير وبره اتق الشبهات وازهد ودعم ليس يعنيك وعملنا بلونه نعيدها يا خ و نعيدها عمدة دين عندنا كلمات أربع من كلام خور البرية ع ن د الدين عندنا كلمات أربع من كنان ح ي ر البرية اتق الشبهات وازهد ودعم ليس يعنيك وأعملن بنية اتق الشبهات وازهد ودعم ليس يعنيك وأعملن بنية اتق ا ل ش ه ا ت يهب ودعم ليس يعنيك وعمل النبينية يشير إلى هديث الحلال ب ي ن والحرام ب ي ن عرفت ي ا عبد ابن حذر واما ب ن حذر رحمه الله فقد حدها في الفتح اورد هذين البيتين في الفتح بنظم ع ن د الدين عندنا كلمات مستندات من قول خير ترك الشبهات وزهد ودعم ليس يعني ك ع م ل ا بنيع يعني اختلاف في بعض ا ل ا ل ف ا ظ فقط وهذين البيتين مع زواني ل ى طاهر بن المفوز رحمه الله كما ذكر ذلك العيني بدر الدين بكتابه ع م ب القارئ ولا شك يا إخوة أفركم الله جميعا أن النية تجانب مهم في كل الأعمال والأقوال فإنها أحد الأمرين الذين ي ب ن ا ع ل ي ه م صلاح الأعمال وقبولها عرفنا بارك الله فيكم ففي هذا الحديث ب ي ن النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الأعمال مبنى على الميّات مبنى على ماذا؟ على ا ل م ي ّ فإذا صلحت النية صلح العمل وإذا فسدت النية فسد العمل و ع د ّ المسلم يا إخوة محتاج إلى معالجة نيته بصحية و إ خ ل ا ص ه لله تبارك وتعالى كما أن إخلاصا يحتاج إلى بجهدة للنفس لكون النفس أمارة بمعنى لكون النفس أمارة هاة أمارة بالسوء أ ع ل الله وإياكم لكون النفس أمارة بالسوء وقد قال الفضل بن زياد ت ا ل ت ع ب عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن مية في العمل قلت كيف النية ا ل يعالج نفسه إذا أراد عمال ا ر د به الناس عرفنا يا أخوة وفيكم بارك الله إذا عمل أمنا لا يجب ه الناس لأن الشيطان قد ي ت ي ويثبت العبد المسلم يا أ خ و منه الناحية فيقول لو تعمل والناس ينظرون إليك و... و... و... حتى يثبطه عن الخير لكن يا عبد الله أيها المسلم إذا عملت أ م ل ا فلا ترد به الناس أنت فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى انهي بنيتك ا ا وتوجهها ان يكون حملك هذا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى حتى ان رآك الناس حتى وان رآك الناس لذلك قد يشكر على بعض الاخوة انه ورد في الاثار كيف ان يكون للعب ان يأتي بالصدقة ع ل ا نية امام الناس الا يكون هذا من الرياء نقول لا إذا كان العبد لا يريد بعمله هذا الناس بل يريد وجه الله تبارك وتعالى والدار الأخوة فليس من الرياء بإذن الله وهذا ب ا د م ه م يعني وإن كان العمل ظاهرا أمام الناس إنه إن كان يعوي به الناس ويريد به الناس فهو مرائم والله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك كما وصبا نفسه تبارك وتعالى في د ي و القدس عرضنا بارك الله فيكم فقوله صلى الله عليه وسلم إن م ا بالنيات يعني إنما كون وقوع ا ع م ا ل صحيحة أو مقبولة مرده إلى ما لا يا أ خ و ه مرده, مرده النيات ولا شك فإن صحت صح العمل وإن فسدت فسد العمل إلى ذنب الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم هذا إنما الأعمال بالنياد محذوف اختلف العلماء في تقديره وخير من فصل في هذا الأمر السمبي والسيوطي في شرحهما الذي جعلهما أو تعليقهما على سنة النسائل الذي يريد مزيد فائدة يرجع إلى هذا التعليق المهم أن الذين شفروا النية من أهل العلم قدروا صحة الأعمال بالنيات قدروا هذا المحذوف أن صحة الأعمال بالنيات والذين لم يشترقوها أي لم يشترقوا النية قدروا كمال الأعمال بالنيات هذا الأمر ذكره لدقيق العيد رحمه الله في شرحه على الأربعين النووية والراجع أخوة المسأل هو الأول لدنالة ا ل ن ب وكون صحة الأعمال بالنيات لدنالة ا ل ن ب وهو كون صحة الأعمال بالنيات ولكون صحتها شرط من شرطي قضون عمل والله تبارك وتعالى أعلم ولبه إنما أضوة إنما كما أسبقنا أنها تفيد الحصر والقصر لكنها يا إخوة انتبهوا بهذا الأمر انتبهوا بارك الله فيكم لكنها بحسب المقام فقد ت م د أ حصرا عاما مطلقا أو تفيد حصرا محصوصا يناسب المقام أ ب ن بارك الله فيكم فمثلا قول الله تبارك وتعالى إنما أنت منذر إنما أنت منذر من أبنى الآية يا إخوة اكتبوا لنا الآية حفظكم الله إنما أنت منذر ظاهر الآية نعم ظاهر الآية حصل وصف النبي صلى الله عليه وسلم في النذارة أليس كذلك؟ هذا ظاهر الآية عربنا بارك الله فيكم طيب نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ل ح ص ر و ص ف في النذارة فحسب أليس كذلك يا إخوة بل إنه صلى الله عليه وسلم ق ب ع بإقرأ وأرسل ب ا ل م د ك ع و ي ص ف بأوصاف ك ب ي ر ة وأرسل بمهام معظومة مع جفره الكثير فقال عن, عن... عن نفسه صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم من يكتب لنا الحديث وإنما أنا قاسم والله ي ع ط ي وإنما أنا قاسم والله ي ع ط ي نعم وإنما أنا قاسم الله يعطي وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم م ك ا ل ا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها نبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله ب إ ذ ن و س ر ا ج ا منيرا فالدفع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينحصر وصفه في هذا المقام يعني في قام النذارة فقط كما فادت الآية السابقة إ إلا ل ما أنت منذر بل يعني وصف بأنه شاهد ومبشر ونذير وداعي إلى الله وسراج المنير كل هذه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ففي قوله صلى الله عليه وسلم نعم نعم ففي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال ا ل ن ي ا ت ف ق ا د ت إنما حصرا عاما شامدا لجميع الأعمال الشرعية هرفنا أفادت حصرا عاما شاملا لجميع الأعمال الشرعية أردنا بارك الله فيكم جزاك الله أيضا يا أبا عبدالباري أفادت حصرا عاما شاملا لجميع الأعمال الشرعية يا أبا عبدالله حفظك الله كنت معنا أم كنت متشاغلا أقول بحسب المقام بارك الله فيك إذا ماذا بحسب المقام ابقى م ع ن بارك الله فيك ابقى معنا طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ا ن م ا ا ل ا ع م ا ل بنيات قلنا أنها أخاذت حصرا عاما شاملا لجميع الأعمال الحية بلا استثناء سواء أعمال القلب أو النفس أو الجوارح وسواء ما كان منها فرضا أو ما كان ن ف ل ا إلا ما دل الدليل على عدم اشتراط كبيهة النية له ع ر ض ن ا بارك الله فيكم إنما دل الدليل على عدم اشتراط كبيهة النية له وأما قول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فإنه يفيد معنا خاصا غير الأول الذي هو رب العمل بالنية فكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى هو إنما يثاب المرء على العمل بحسب هذا, بحسب, هذا بحسب, بحسب نيته فكون الجملة الأولى متعلقة بصحة العمل والجملة الثانية يقصد بها ماذا الثواب على ماذا على العمل عرفنا بارك الله فيكم طيب إ ذ ا ففائدة الذكر هو أن تعيين المنوي شرط في صحة العمل تعيين المنوي شرط في صحة ا ل ع م ل عرفنا تعيين المنوي يا و ة شرط في صحة ا ل ع م ل وبماذا يكون تعيين المنوي بالنية ولا شك فإن و ا سنضرب أنزلة نهب نضرب, نضرب أنزلة أولا من... أنه كان على ا ن س ا ن ص ل ا ة المتأخرة فهل يكفي أن ي ن ي قضاءها؟ هل يكفي أن ي ن ي قضاءها يا إخوة؟ ضي أم لابد أن ي ن ي ك ظ ه و ر ا ً م عصراً؟ م غيرها؟ نقول لا يكفيه فيها أن ينوي ط ب ا ه ا بل لابد وهذا شر أن ينوي كأنها م ذ ل ا ظهراً أم عصراً م غير ذلك وهكذا فإن نقل بن دقيق العيد رحمه الله عن النووي في قوله لولا النفذ الثالي لاقتضى ا أ و ل ساعة م ن ي ة بما تعيين أو أوهر بالك والله أعلم أقول الأعمال بالنية بارك الله فيك الأعمال بالنيات لأن النية كما سيأتي معنا ن ت ف ر ن إ العادات والعبادات وتفرق ب ي ن ا ل ع ب ا د ا ت ضع عن بعض طيب. اي قول ي قول اي قول ا قول النوع يعني الذين قرروا د ق ي ق طيب قال نوع النفض الثاني ل ق ت ض ى الاول صحة النية بلا تعيين او ام ذلك لولا النظر الثاني نقتضى الأول صحة نتيجة بلا تعيين أو أوهم ذات لا قول النوم هذا قول النوم نقله ب د ق ي ق نعيد عنه في شنة أ ر ب ع د هذا يا إخوة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالين على اختلاف النياك بحسب مراد ع ب د من العمل الذي يعمله ذكر صلى الله عليه وسلم أن من كانت نجته إلى الله ورسوله أي قول يا, يا, يا, يا أبا مالك أي قول أي قول أم مي أبا مانك طيب طيب ويقصد بارك الله ف ي ك ا ل ه لعنى ن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللفظ الثاني المتعلق قلنا بماذا؟ بمثألة الثواب عرفت؟ نبقي أن أول م ق ت ض ي ا ص ح ة النية بدون تعيين ونحن قلنا نابد من التعيين بارك الله فيك نابد من التعيين في النية فمدام أن النفض الثاني تعلق بالثواب إ ذ ا ف ا ل ن ظ ض الأول اقتضى صحة ل النية ي ن ل ا ن التعيين قلنا المراد بالنية هو التفريق بين عبادات والعادات وبين العبادات بعضها عن بعض وضحت الصورة يا إخوة اتضح ليش كان يا أبا مالك ولا بقي شيء ه ا ا ب ا مالك معي طيب واضح الحمد لله طيب دقول أكتب ماذا ا ك ت ب ا ل ن ظ اكتب النقذ يا بلك خيرا ان شاء الله هذا قول قول الله ورحمه الله لولا ا ل ل ه الثاني نقطب العيون صحة صحة النية بلا تعيين أ ع و ه مذلك أعرفني ب ا ك ل ل ي ك ا ل أصل أصل لصحة العمل ي ة ش ر ط لصحة العمل حتى أنه ذكر عن بعض السلف قاله أنه لو كلمنا الله تبارك وتعالى بأمل دون نية لكان من تكليف ما لا يطاق أو ما لا يستطاع إذن أنهي شرط في صحة العمل العمل يوجد العمل موجود لكن النوايا تختلف النوايا تختلف عرفنا تختلف النوايا بارك الله فيكم هذا نقل عن بعض السلف نقل عن بعض السلف هذا هو قول صحيح صحيح وكل العبارتين تختلفان في الاختصاص بالمعنى الأولى قلنا تعلقت بصحة العمل والثانية تعلقت بمسألة الثواب على العمل وإنما لكل م ر ا ن و ة هذه اختصت بمسالة الثواء ا ل خيرا فخير و إ شرا فشر ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم بحسب النية بلا شك أ ق ل بارك الله فيكم بعد هذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ل ل م ث ا ل ي على اختلاف النيات بحسب مراد العبد من العمل الذي عمله فذكر صلى الله عليه وسلم ا ن ه That his h e i ا h t ه e r c e ا ل t الله h u c k l e نية وقصدا t h e ر he fears Him So he fears Him Farah Al- え revelation I autre inheritor Karah a l m هو V Вам He fears Him He FARah Al- zie f o u n d a أ و ا ب ا وأجرا فإن فقال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وهذا ما ل ذ ك ر ه صاحب الصم في هذا الموضوع وقيل يا أخوة ن سبب ذكر الهجرة كمثال ع ل الأعمال بالنيات عربنا قيل أ س في ذلك كما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح أنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها ماذا من ع ر ف اسمها ها طيب ها احسنتم احسنتم يقال لا ام قيس ماتنا ماتنا اخانا رابح بارك الله فيه لا تستعجل علينا بارك الله فيه ماتنا طيب ان هذا الرجل هاجر من مكة الى المدينة ليتزوج بهذه المرأة لا يريد بذلك أو بهذا العمل فضيلة الهجرة فكان يقال له كما كتبتم مهاجر أم قيس د ا بعد ذلك تخريج سعيد بن منصور والطبني لقصة مهاجر أم قيس ثم قال وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لكن و ا ن ت ب ه نهانه وانتبه يا أخانا رابح بارك الله فيك لكن ليس فيه أي في الحديث أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك عرفنا بارك الله فيك قال ولم ع ر ف شيء من الطرق ما يقتب التصريح بذلك فإن عرفنا يا أخانا رابح بارك الله فيك قول كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله ليس ب حديثي ان هذا الحديث سيق بسبب هذا او بسبب هذه القصة ولم يرى في شيء من الطرق ما ي ق ت ب التصريح بهذا فهمت لذا يا اخوة من كانت نيته ل غ ل تبارك وتعالى سواء الهجة أو في غيرها من سائر الأعمال فإن عمله ح ك م ا و ش ر ع ا ماذا؟ باطل فاسد فإن عمله ح ك م ا و ش ر ع ا باطل فاسد وعليكم الله ر ح م ة الله وبركاته فذكر صلى الله عليه وسلم م ذ ا ل ا ع ل ى فقال ومن كانت يجرته لدنيا يصيبها أو مرات ينقعها فهجرته إلى م هاجر إ ل ى يعني أن من كانت هجرته أن من كانت س و ا ه لأمر غير الله عز وجل وضرب م ث ل ا بالدنيا والمرأة لماذا يا إخوة؟ ها لماذا؟ لماذا هذين المجانين التحديد؟ من يجيب للفتنة طيب يعني إجابات متقاربة لماذا لماذا متاع الدنيا أكثرهما. طيب الإجابات متقاربة أقول بارك الله فيكم لأنهما من أهم الأمور التي يسعى لا ت ذ من أهل الدنيا فقد ر ك ب يا, يا أخانا خالد حذبك الله قل ب ن و ء في الدنيا بلا شك لكن المرأة لا ب ي ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا ن الدنيا متاع وحور متاعها المرأة الصالحة برا ف ي عرفت يا أخانا خالد طيب أقول لأنه ما من أهم الأمور التي يسعى لها كثير من أهل الدنيا أنت ما أخطأت في حقي تخشى أن تغضب ا ل ل ما استهال ا ل م م ن النبي صلى الله عليه وسلم رتب النتيبة الطبيعية على هذه النية الفاسبة أن نهجره إلى ما هاجر إليه لماذا لم يذكرهما كنتيجة لآذي النية الفاسدة ها يعني م ص ر ي ن خيرا ان شاء الله انا ما قلت شيء انا ما قلت شيء طيب المهم ليس هذا طيب أ خ ا ن صقر زاك الله خير طيب نابعس نابعس نابعس يا خ ا ن صقر نلتقي إن شاء الله يكون سعب أنا قرأت مقالتك أو كتابتك زاك الله خير في حفظ الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبك الله طيب أ ا خ و ة حبوكم الله الإخوة الذين كتبوا بالنسبة لمسألة التحقير هذه ليست على ا ل ا ط ل ا ق نعم نعم أحسنت أحسنت الأخت نور على الدرب أحسنت أحسنت فيما كتبت يا إخوة نقول ليس على ا ل ا ط ل ا ق ليس على ا ل ا ط ل ا ق الذي يعني لديه أدنى حس من الدراية والفهم لا يطلق. لا يطلق لا يطلق وإنما نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما كنتيجة ل ه م ي ة تحقيم النوم واستصغارا لشأنهما في مقابل في مقابل انظروا في مقابل ا ل ه ج ر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن المرأة هي الأم والمرأة هي البنت وهي الزوج وهي الأخت وهي العمة والخالة فلا تحتق أ ب ا وإن ع ي ا ذ ب ا ل شابهنا فعل الجاهلية إ ذ ا في مقابل الهجرة إلى الله ورسوله عرفنا يا أخوة بارك الله فيكم طيب نأتي الآن حفظكم الله إلى آخر فقرة معنا وهي, وهي فقه الحديث والإخوة الذين طيب ب أ لا ب س مات ا ل ف ق ه الحديث أ و ل ا ا ذ ا و عظم قدر هذا الحديث في كونه أحد مدارات الإسلام ثانيا يا إخوة أن المقصود بالأعمال في الحديث كما قلنا لكم جنو أعمال القلب وأعمال النطقة للسان وأعمال الجوارح ما كان منها فرضا وما كان منها نفلا ثالثا أما هذا الحديث احتج الأئمة به في وجوب النية من وضع و ا ل غ س م فقالوا التقدير فيه صحة الأعمال بالنيات وهو الذي اخترناه والألف والآن كما قلنا ا س ت غ ر ق الجنس فنقل فيه كميع الأعمال من الوبو والصلاة والكاه والصوم والحج وغير ذلك مما يتطلب فيه النية عملا بالعموم عملا بالعموم ولن نستفن منه إلا ما دل الدنيا على أنه على أنه ماذا يا أخوة على أنه لا تشترط له النية فإن بارك الله فيكم الأمر الرابعاً مما يستفاد معنا من ذاته الحديث أن النية قلنا إذا قارنت الكناية في الطلاق و ا ل ع ت ا ب كما مضى معنا عند البخاري كانت كالصريح كانت كالصريح لكن ما تقع يا أبا عبد الله كذ ن ق من قال هذا؟ أقول ب ا ل ل ه فيك أن المئة إذا قارنت الكناية في ا ل ط ل و والعتاق كانت كالصريح يعني مذن الصريح بارك الله فيه لتعلق الحق بالغير لا به لأن هذا الحق يتعلق بالغير ففي ل ا ق يتعلق بالزوجة وفي العتاق ت ع ل ق ب ا ل ا م ة أو العبد ا ن ت ب ا ن ت ب ا ر ك الله فيك ا ن ت خامسا خ و ة نعم الرقير الرقير خامسا خ و ة قوله إنما نعمان بالنيات جاء عند العيني رحمه الله أن أنه ليس المراد به عين العمل ل أ ن قد يقع حسا وعيانا من غير نية ا ل إنما مراد أن صحة ا ح ك ا م أن صحة أحكام الأعمال في جانب الدين يحصل بالنية عرفنا وهذا الصحيح أنه كما قدرنا المحذوف صحة الأعمال بماذا أن, وقوع أن صحة وقوع الأعمال بالنية جاهل كثير من الناس يا أخوة بمقدار هذا الحديث وما دل عليه وهو أنه عندما يصدر منه أو من بعضهم قول أو ع م ظاهر القبح والسوء من غير جاهل طبعا ولا إكرار ثم يتعذرون بصفاء نياتهم وما ش ا ب ذلك فإن هذا لا ي ص ح ممن ت م د ا ذ ن والسوء وهذا لا يكون أي نعتذار بحسن النية إلا من أعمال م ح ك م ل وهذه ح م ه ا عند الله تبارك وتعالى يعلم خائمة الأعين فراك الصدور وقد دين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الشهير من معاذ بن جبل رضي الله عنه أنا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بنا يا رسول الله فأخذ بمساء ثم قال أمسك عليك هذا فقال معاذ بن ج ب ل رضي الله عنه أ و نحن م ؤ ا خ ظ و ن بما نتكلم به يا رسول الله فقال فكنتك أمك يا معاذ وأن يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إن حصائد عن س ن ت وأن يعقل صلى الله عليه وسلم ع ن ا مع حصائد اللسان ا ل ق ب ي ح الصريحة ومثلها كذلك الصريح من الأعمال السيء سابعا بارك الله فيكم أن النية هي الفاصل بينما يصح من الأعمال وما لا يصح ف ا م ن ا بلت كلمة إنما كما نضى في الحديث أن العبادات إذا لازمتها المياه صحة وإذا فارقتها لم تصح لماذا قلنا لأن إنما أفادت ماذا أفادت الحصر فاجتمع عندنا الحصر في نفظة إنما يجتمع عندنا أيضا ماذا الاستغراء الذي أفادته الأنف و ا ل ع يقول الأعمان طيب يعمل معنى الميات على القصد سواء كان أخلاصا أو ر ي ا ع سواء كان أخلاصا او رياعا اعظم الله لهاكم من ذلك ا ش ر ا ان الاصل في الكلام ان يكون تأسيسا لا تأكيدا بمعنى ان جملة وانما لكل ما كما قلنا جملة مستقلة عن الجملة التي سبقتها من الكلام ومعناه ان كل واحد محاسب على حسب نيته إن كانت خيرا فخيرا وإن كانت شرا فشرا من حيث الثواب والعقاب حفل بارك الله فيه الحي عشر ا خ و ة ذهب عبد ل ح ن ي ف ة وأبو يوسف ومحمد وزفر والنوائي و ل أ و ز ا ع ي والحسن بن حيب ومالك في رواه إلى أن الوضوء لا يحتاج إلانية وكذلك الغسل وذهب ع ط ا ه ومجاهد إلى أن الصيام رمضان لا يحتاج إلانية إلا أن يكون مسافراً أو م ر ي ض ا لكون قدروا كمال الأعمال بالنيال ونحن قلنا أن هذا او ا س ت ف ن ا ء ا ت م هذه مردول عليهم اذ لا بنينا عليها وعموم الحديث حجة عليهم عرفنا اقول لكونهم قدروا كمال الاعمال بالنيات ونحن على صحة الاعمال عرفنا بارك الله فيكم اذا ا س ت ف ن ا ء ا ت م هذه من ا عنوم الحديث استفناءات مربوضة فهي لا ت أ ع ل ي ه وعنوم الحديث نقول أنه حج عليهم كما ع ط ا ه ومجاهد فيما ي خ ط و ا أو فيما يخص تبعي ت ن ي ة ل ي ح ة رمضان فكأنهم لن ينتبهوا بقول الله تبارك وتعالى من شهد أن ن ت ا ل ش ه ر ا يا أخوة فمن ش ع د منكم الشار فمن ش ع د منكم ا ل ش ر فليصم فمن ش ع د منكم ا ل ش ر فليصم وهو أمر م ن تراره وتعالى ي ق ت غ ع ن ة و ل و ج و ب على الصحيح القادر ا ل م ط ي ن والأمر يا إخوة ا ل م ر الأمر يلزم في عمله ماذا ماذا يلزم للعمل و ا ج ب أو ل ل م ر الواجب ماذا يلزم له ي ل النية بارك الله ف ي ك يلزم له النية ليس كذلك يلزم له النية ولم يستغنى من النية في الصيام إلا ل ن ا ف ل ة ل و ع د ا التعطيف بهذا من فعل ا ل ع ص و م صلى الله عليه وسلم أليس هكذا و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب ا ل ت ا ي أ ا خ و ة من تقي هذا الحديث أن صوت شعر رمضان تكفي فيه النية من أول الشهر إلى آخره وإن قطع الصوام بالسفر ا و مرض أو نفاس ا و حيض أو أي عذر مبيح للفطر استأنف النية من جديد عرضنا بارك الله فيكم و ح ت ج جمالكم في اكتفاء بنية واحدة في أول الشهر وهو في رواية عن وهو رواية عن أحمد احتج بها الحديث وقال أبو حليثة والشافعي وأحمد في رواية عنها أي رواية خ ر ى أن لا بد من النية لكل يوم لأن ص و م كل يوم عبادة مستقلة بذاتها فلا يكتفى ب ن ي ة واحدة أقول ا ل ل بكم هذا الجوح بالقول الأول وهو أن النية تكفي للشهر كله لأن الشهر كاملا بمقداره كاملا أو نقص بحسب رؤية الهنال أو عدمه تكفي لكون رمضان عبادة واحدة من أول يوم إلى آخره الثالث عشر من فقه الحديث احتج به طائفة من الشافعية في اشتراط النية لسائر أركان ا ل ح ل من الطواف والسعب والوقوف والحلق وهذا مربوض يا إخوة أقول هذا مربوض لأن نية الإحرام كما تعلمون أنها شاملة لعب أركان فلا تحتاج بقية الأركان إلى نية أخرى ت ق ل ن كأركان الصلاة عرفنا بارك الله فيكم اتبعوا ا خ و ة الحمد لله ح م د لله على تمام م نعمته نهدع بالنع التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لن نفتح المجال وإخوة للمسائلة وليتفضل أخنا رو ي د إن كان لديه تعقيد لأن لا قد ح ف ظ ه الله يعني صراحة شيخنا يعني متعتنا وأتحبتنا ضارك الله فيك و أ ث ا ب ك و ن س ع بك صراحة يعني درس اليوم في الحقيقة شعرت ولا أقولها مجاملة ولا كما يقال يعني فيه في كلام نوع تغرير ولا تغريب لكن حقا لأن أقول اليوم في الحقيقة الصوت نعم دقيقة د ي ق ربما هو من ا ل س ل ا م عليكم الآن صوت جيد الآن صوت جيد الحمد لله كنت أقول شيخنا بارك له فيكم وأحسن إليكم ونفع بكم وصراحة أنا لا أقولها مجاملة ولا في كلام تغريب ولا نوع غ ر ا ب ة كما يقال لكننا اليوم شعرنا أننا أخذنا حظا وافرا, وافرا من ما أخذتموه من علمائنا ا ل أ ف ا ض ل جزاكم الله عنا كل خير وأثابكم على هذا ا ل ح س ن ي ن والصوت إن شاء الله عندي مرفوع أنا ما أدري, يعني ما أدري كيف يأتي الصوت عندكم فقط يعني بالنسبة للتسميع يا إخوة حب ذلو أننا ي ع نتابع ي الشيخ في حفظنا لمتن ع م ا ل ا ح ك ا م فالحفظ بإم الله جل وعلا يسعنا ذلك كلما كفر الإخوة وكانت وكان هذه الوجوه الطيبة موجودة معنا في هذا المجلس المبارك مع شيخنا الفاضل كلما كانت هممنا عالية وكلما دعتنا هذه الهمم لحفظ المتن إن شاء الله جل وعلا وكذلك يحصل هذا في البيقونية في الجرومية وما إلى ذلك فإخواني بارك الله فيكم يعني لا تستصعب هذا ولا تجعل من الحفظ كأنه من الأمور الصعبة لكنه و أمر يسير لمن ي س ر الله جل وعلا عليه فإن شاء الله جل وعلا نحاول أن نواقع الحفظ مع المضارسة فكلما ي ع ن ي ا ه ي ن ا حديثا وأنهينا معه الفوائد الفقهية والحديثية إن شاء الله سأجعل ملاحظة على الجدول في أسفل الجدول إن شاء الله بالنسبة للمدارسة ومن رأى من نفسه سعة وقدرة على الحفظ يأتي قبل بداية الدرس حتى يعني يكون السماع مع الشيخ مباشرة والغرفة فيها خاصية اللاقة العام يعني يمكننا أنه غير هذه الخاصية بمعنى أن لا يكون ا ل ا ق ت لواحد فقط فهذه البرمجة وهذه الميزة متاحة في الغرفة يمكنني مثلا أن أعدل اللاقت ليكون ويصبح عام يعني أيما أخ أراد أن يتكلم ا و يسمع الشيخ مباشرة يعني من دون أن يضع الشيخ اللاقت مباشرة يتكلم الأخ وهكذا ا ن شاء الله دواليك أما بالنسبة لأسئلة الأخوات يعني قد يعني سألت ا ح د ا ه ن ا في المساء بالنسبة للشيخ فبالنسبة للأخوات من كان له السؤال خاص تكتب رقم خمسة والمشرف يعني ينقل السؤال للشيخ ا و الشيخ مباشرة تكتب السؤال للشيخ مباشرة إن كان في حرج هذا ما عندي ما ا ق و ل وتبقى الملاحظات والاستدركات يعني ي س ت د ر ك ه ا الشيخ ا ن شاء الله والإخوة ويعني كلنا نصيب نقطة وبارك الله في الشيخ هذا ما عندي ما أ ق و ل ه بارك الله في كل الاخوه الحضور السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للأسئلة أرجو أن تجمع حتى لا تكون ن ت ر ا هكذا ويصد علينا ت ج م ي ع ا لكن ل بأن يعمل قائمة خاصة الأسئلة توضع فيها ويتونى أحد الأخوة ا ل أ خ ر ة و ا ل ه ي ح ف ظ الله كباعا او مرتبة ف... يعني يكون هناك نوع من ترتيب الاسئلة حتى لا تذهب و ا ن شاء الله المهم نهتم بهذه ا ل م س ا ع د التنظيمية حضر الله والحمد الأخوة المشرفين نحن تنتبه السؤال من أحد الأخوة في مسألة الاتفاق ق و ل لك بارك الله فيك الاتفاق بين السلام عليكم يعني بالنسبة لأسئلة الإخوة لمن لا يعرف الخاص يجد, يجد اسمي بجانب كلمة الجميع فوق الصبورة أعلى إن شاء الله ا ن ا يعني يكتبون الأسئلة هناك مباشرة ا ن ا ا ن ق و ل ه ا للشيخ بالنسبة للإخوة الذين لا يعرفون أين يجدون الخاص يجدون اسمي بجانب كلمة الجميع ا ع ل ى الصبورة ا ن ظ ر هناك فوق يا خانتي مية تجد اسمي فوق ا ن شاء الله هذا ذاك هو الخاص لك ا ل ا ق ة شيخنا بارك بك. السلام وحمد الله وبركاته صوت عبا حياة خ و ة الحمد لله طيب أ ق و ل بالنسبة لسؤال الأخ م س أ ل ة الاتفاق بين الشيخين أقول ا ن اتفاق بينهما يكون على التحريك هي تكون غالبا على التخليط على تخليط الحديث فإن اتفق على اللفظ فالحمد لله وإلا فيكتفى بالاتفاق على التخليط وإذا اتفق على ا ل ت خ ل ي اتفق على المعنى اتفق على المعنى لأن البخاري رحمه الله هذا من عادته أن يخرج أو يخرج ف ي ه مقطعا حسب المناسبات من كل جزئية من الحديث أو لفظة من الحديث يخرجها في م و ض ع فكثرت أطراف البخاري أو حديثه من هذه الناحية لا أ خ س الذي س ا ل هذا الحديث وأنا بالنسبة لجزئية ح ي ث م دقيقي ق و ل ر س ا ل يقول سرق أرقي وأنه ق و ل رب حديث وهي أصول الدين بينما قال هذا وقال أم السنة حديث جبريل يا, يا أخانا يا أبا عبد الله سموه السنف بارك الله عزيز. بالنسبة لهذه الأحاديث تعتبر أصول لكن كل ا م ا م من أعمة الحديث بحسب ما أدهه اجتهاده إلى كونه يرى أن هذا الحديث أصلا في السنة أو أن هذا الحديث سمي بأم ا ل س ن هذه بحسب الجهادات لآئمة الحديث وإلا فالحديث التي عليها أصول الدين هي كان في حدود ا ل خ م س حديثا التي كملها ابن رجب رحمه الله التي ك ل ه ا ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرحه على هذه الخمس ح د ي ث نعم كلها أصول د خ ل أبو مالك حفظها ل ل ه قوله لدقيق العيد عن ا ن و ل كتابة الشرح في و ع د لكن الذي يرضي عليك أ س ا ء ي ي د ه بإذن الله لكن أقول لك يا أخانا أن ا ل ن و يا رحيم الله قال ا ن دقيق العيد قال لون اللفظ الل... اللذاني لك تضى اللفظ الأول صحة أعمال بدون تعيين ا ل م ي ة أوهما ذلك هذا ما أحفظه من كلام الناو رحمه الله ا أ ح ف بأن ا ل ج ز ي ة أو, الجزئية أو الجملة الثانية من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل مرئين ما نوع ه ذ ا قال إن ت ك ن موجودة إن اكتفينا في فهم من م ي الذين أخذوا ه ن ا ا ل ج م ل ة الأولى أنها تقتضي صحة العمل دون تعيين للنية ونحن قلنا لابد لابد من, تعيين. لابد من تعيين النية لابد من تعيين النية ولا يكتفى بالنية بل لابد من تعيين يعني ماذا نقصد بهذا العمل أما الجزئية الثانية ا خ ا ن و ة إنما لكل مرئ ما فذا ع ل ق ت بمسألة الثواب على العمل تعلقت بمسألة الثواب على العمل إن كان خيرا فخير والله الحمد من كاعش ر ن ف ش ع ر ولا حول ولا قوة ا ل ا بالله نعم يقول أخونا خالد يسأل و ف ق بين إنما جعل الإمام ليهتم به وجواز مخالفته في النية إنما جعل الإمام ليهتم به في العمل نفسه ب لا تتقدم عليه في الإثيان بالأركان والواجبات وأمن ي خ ل ه نيته ولك نيتك وإنما تعتم به يكون قدوة لك في أفعال الصلاة ح ي لا تتقدم عليه في رقم ولا في أداء واجب عرفنا بارك الله فيك تكون نيتك الفريض ذ ا كان يصلي مثلا نفلا أي التراويح فتصلي أن تفرض العشاء وراءه بنيتك وعوضه فلا تتقدم عليه في ا ل إ ي ا ن لا بالأركان ولا بالواجبات هكذا يكون التوفيق بإذن الله بين بفين طيب أخونا عبد الله محمد يقول هل التروك تحتاج ا ل ى نية بلا شك إلى شك يعني ربما أنه يترك أمرا يعني لم يستطع أداءه أو لم يقدر على فعله من المحرمات عياذا بالله وهو ينويه إن تمكن منه فهذا لم يترك لله تبارك وتعالى أ ع كذلك ي ا عبد الله معي يا أخ محمد يبدو أنه غير موجود خ ر ا إن شاء الله وهذا سؤال آخر له يقول إذا كان النكاح مطلبا الشرع مطلب شرعيا هو يقصد هذا لعله وكذلك ا ل ط ل ا ل وتحسين الحال يا أخي يا أخي يا خانة عبد الله أنا ما قلت في مقام التحقير هكذا عن الإطلاق أنا قلت في مقابل الهجرة إلى الله ورسوله أيهما خير الهجرة إلى الله ورسوله عن إرادة الدنيا بالتجارة والبعث عن المرأة هذا هاجر من الله وهذا ل ن ا س و ه ذ هاجر لي ع ن ي اصابة تجارة او غرض من اغراض الدنيا او للزواج ب م ر أ ها ايهما خير وايهما افضل ا ن انتم يا ا خ و ا ن ك م يبدو انهم الله المستهل لا احد موجود ليه رب لا شك ل ج ر بلا شك خير فلذلك أنا ما قلت يعني بتحقيرهم على ا ل ا ط ل ا ق وإنما في مقابل في مقابل الهجرة إلى الله ورسوله لا شك أن الدنيا والمرأة يذكر عن عند الهجرة لله عز وجل ولرسول لذلك لم يذكرهما كنتيجة لهذه النية الفاسبة كما ذكر نتيجة النية الصالحة في الهجرة ورسوله عرفنا؟ أنا ما ق ل ه ا على الإطلاق يا أ ا عبد الله بارك الله فيك ه ن يقول أ ي سؤال ثالث له أكثر من الأسئلة ورابع ا قال إذا كان أصل النية صحيحا لله عز وجل ثم خالطها قصد آخر ف ا ل انظر ما ه و هذا الامر بحر وما هي هذه المياه ص ل العمل لا يبطل وانما يبطل الاجر بارك الله فيك يبطل الاجر طيب قال س ب ق ا قلنا ر ب هذا هذا ع ج ب ن ي عليه هذا اعجبني عليه يقول كيف نوفق هذا اعجبني عليه ايضا أخونا أبو التهامي يقول ما معنى حديث حديث حسن أي حسن أهل علم الحديث أما ذ ر ع ك م الله بلا شك, بلا شك الحديث الحسن هو ما يعني يفرق عن به عن الحديث الصحيح بارك الله فيك يا أبو التهامي أنه جميع شروط الحديث الصحيح لذاته تنطبق عليه ولكن بقي مسألة وهي خفة الضبط عند راوم في سند الحديث أو في كل رواته خف ض ب ط ه فصار حسنا الله ا فيك هذه هي المسألة فلذلك ق ا ل عنه حديث ا ل حسن لخفة الضبط والحديث الحسن بارك الله فيك كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه على ضربين إما أن يكون ح س ن ا لذاته هو ما جاء من طريق و ا ح د ة خط فقط الرواة فيه أو يكون حسناً لغي وهو الحديث الضعيف إذا تعدد ا ل ط ر ق بشرط أن يكون فيهم كذابون ولا وضاعون و س ن ا ت ي لبيان إن ش ا ل ل ه فإذا كانت جميع الطرق فيها من الكذابين والوضاعين والمتهمين بالتدنيئ فهذا يزيد بعضه ب ع ض وهنا و ض ع يقول لولا ل ل ف ظ الثاني لقتضل أو من صحة النية بها تعييل أ و ه مظاهر هذا تكلمنا علي يا ا ب مالك تكلمنا علي ه حفظك الله أ خ ن ا أبو عبدالداري ق و ل حكم من تصدق وهو ينوي شفاء مريض أو تفريج كربه هل يحصل على الثواب نقول إذا كان نوى نية الثواب فله أجر الإحسان إلى قريبه إ ل ي ن شاء الله له أجر الإحسان إ ل ي بالتصدق منية الثوار له قال وما ص ح حديث داو مرضاكم بالصدقة هذا يذكره أهل العلم ولكن إلى الآن ما وقفت على سنده ارجع لتخريجي لعل الشيخ الألبان رحمه الله ذكره فلا أستطيع لك الجزم الآن هنا ب و عبد البحر أيضا يقول شخص أعطى زكاة الفطر ل ا ح د وطلب منه الدعاء على... هل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء ا ن شاء الله ولكن بشرق وأنت إن شاء الله من أهل الاعتقاد السليم يعني إذا كانت تشفى بي أو التوسل ب د ع ا ئ يقول ا أبو عبد الله السلفي هل يصح نسبة ح ر ح بن دقيق العيد ل ا ر ب ن ا ل ن ا ق و ل يا أ خ ب ر ك الله فيك بن دقيق العيد له شرح على ا ل ب ع ي ن و ا ل ن و ي له شرح الأربعين وأنا إلى الآن ما سمعت أ ح د من ا ل ع ن أو ما قرأت بالصح أنه شكك في نسبة شرح ا ل أ ر ب ي ن لمن دقيق العين أنا ما أعلم عن هذا شيء أنا عندي كلا الشرحين وكلا التعليقين ولكن لم, لم إلى الآن لم أجمع بينهما لأرى هل هما أم هنفان أخونا أبو ا ل ت ه ا م العفري حفظهما يقول شاب ش ا ب عقد عقدا شرعيا ولم يعتد العقب م د ن فما هي الحقوق بينهما أيجوز الله المستهان أخونا أبو ا ل ت ه ا م بارك الله فيك العقود المدنية هذه هذه يعني إحدى المصائب التي ابتلي بها أخوتنا بالتفار وقد يكون في الدول التي تنتسب إلى الإسلام وهي يعني بحكومات م د ن ي ة تحقق و ا ن ي ن وضعية كالقانون الفرنسي والأمريكي والبريطاني وخلافه فإذا كان ا ل ع ق د الشرعي مكتمل الأركان و ا ل ش ر و ط فجاز له حتى أن ي ج ل س بين شعبها ل أ ر ب ع بارك الله فيك يعني تريدها صريحة مني ه ك ل هو عقد جرعي إذا احتملت شروطه وأركانه جاز وصح له ما وصح للزوج من زوجته يعني هذا ما فيها ل ف ن فهذه صريحة العقد المدني هذا ليس له أصل إلا عندما نبتل به من المسلمين أذي سايسل تقول شخص لما يتصدق بماله يستحذر زيادة الله في ماله في الدنيا فهل يؤجر الأجر أن أخرى والله أكبر أذي مما يؤجر لا لا لا لا لا لا هو يحتسبه ويحتسبه بينه وبين الله تبارك وتعالى بدون يعني لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على, على كل ما في قلوب العباد تعالى العبد أن يروي بدون تغفظ وبدون أنه من المحدثات م ن البدع فهو يتصدق أو يعمل العمل بينه وبين ربه وينوي أن ي ق و ل خالصا لله عز وجل يعني كما د ا معنا في الشرح أنه لا يريد بعمله الناس هذا ي ع في كونها لله تبارك وتعالى ي ة شيء يا, يا أخانا أبا صهيد بقية شيء حضر ا الله على هذا أخونا رابح السلفي يقول يريد مذالا على هذا القول أما من حيث الصحة هذا الذي ذ ه ب العلماء بقوله التروك لا تحتاج تصحيح نية الإنسان يا أخي ذكرنا هذا ذكرنا هذا كل شيء شخص ف ر ك فعلا ل م ح ر م ك ز ي ن عياذا بالله في ذ الخمر لأنه لم يتمكن فهل ا تركه لله عز وجل وهل يفاب على تركه هذا حكم طلب الدهاء من الغير لا بأس تبرق ما يكون إلا لله عز وجل لأن هذا ورد ورى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنه كان إذا أراد أحده من حج أوصاه وقال له لا تنسى من دعاؤك بارك الله فيك يا ب ا ص ح ي و ع ل ك م السلام ورحمة الله وبركاته أنا أ س ل الله سبحانه وتعالى أن ي علينا جمعنا هذا وأن يجيم علينا أخوتنا وأن ينفعنا بهذه المذاكرة وهذه المدارسة وأعدنا من العشقية بمثل هذه المجالس بل أ س ا ل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء بها في الدنيا والآخرة لأن يجعل نياتنا خالصة لوجه الكريم أباً صلى الله وسلم وبرك ا على مدينة محمد ولكم الناقطة حفظكم السلام عليكم ورحمة الله ب ا ر ك الله في الشيخ الفاضل ونفع به بالنسبة للإخوة يعني حتى لا نكتر على الشيخ وحتى لا تتداخل المواد في يوم واحد وفي جلسة واحدة فلذلك نحن جعلنا بين برامج الأسبوع يوما منفصلا عن باقي الأيام على وهو اللقاء المفتوح ف ل ق ا ء المفتوح يعني اقترحنا ا و نقترح أن يكون في اللقاء المفتوح مجموعة أسئلة يعني مفرقة فمن كان في نفسه سؤال سواء تعلق السؤال بدرس أو بموضوع مضى أو بمسألة يستشكلها أو يستشكلها طرح على الشيخ ا ن شاء الله جل وعلا وربما أمور يعني لا متعلق لها بالدروس السابقة وهكذا ففي اللقاء المفتوح ا ن شاء الله ي ع للإخوة كل الحرية على ا ن يضعوا ما شاء أن يضعوه من أسئلة على الشيخ ويعني حتى يع أنتم تعلمون أن البرنامج مكتف يعني دول ا ل أ س ب و ع والشيخ معنا حتى في ا ل ح ق ي ق ة لا يقع لا ي ق الحمل الثقيل على الشيخ فيعني ما نكثر عليه يعني كثيرا وانتم ترونه يعني الرجل الساهر معنا باذ لما يعني كما يقال ولعلكم في رمضان يعني كنا ننام ثم ن أ ت ي ونجده يعني ما زال يدرس يعني, يعني ما شاء الله ن س أ ل الله جل و ع ل ى أ ن يعينه على هذا الخير و أ ن يرزقه الأجر في الحقيقة ولا تنسوه من دعائكم يا إخوة نعم <تصفيق> يا شيخ والله ما ذور عانك الله طيب يا إخوة غدا بإذن الله هو لقاء مفتوح راجع البرنامج لا تنسوا الحفظ إن شاء الله لا تنسوا التسميع يعني الخجر ما ينبغي أن يكون في التسميع غدا بإذن الله هو لقاء مفتوح الأمر إلى الشيخ إن شاء الله فإن رأى أن ي ا ل أ ن أ خ ذ في سؤال أو في مسألة أو في بحث الأمر إليه وإن رأيتم أن تكون أسئلة و أ ج و ب على هذا النسق وعلى هذه الطريقة كان ذلك ا ن شاء الله ووفقنا الله جل وعلا وإياكم إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله من كان له طبعا ي ع شيء من ت ع ل ي ق ا و ع ا ق ي ط غ ا يعني ما في حركة الله السلام عليكم